وَيَسْألونك عَن الْ التماقُ الْإِصْلَاح لَهُ خَ وَإِنَّ تُخَالطُوهمُ فَإخْوانُكُمْ وَلَّهُ يَعلَ الْ المُفْسِدَ مِنْ الْ المُصْلِح وَلَْ شَأَلهَّهُ لَعنَتَكُم إِ اللهَّهَا عزيِيزٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من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 أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم